الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين قالوا أنما غلمتم من شيء فإن لله خُلصه ولرثون ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل قلتم أملون بالله وما أنزل على عبده يوم الفرّقان يوم التقى الجمعان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 وَإِذ يُرِيكُمُ اللَّهُ حِينَ تَلْقَوْنَهُمْ إِذْ تَقْنَطُونَ فَيُؤَخِّرُكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّفُ عَنْكُمْ وَيَرْزُقُكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون.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 وَيَبْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَدْلَى فَأَذَانَ يَكُصُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِن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 ولو دَرَائِكُ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّامٍ مِنَ الْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 إن الله لا يحب القائلين ولا يحسبن الذين كفروا تبقوا إنهم لا يحجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُفِدُّ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ أَن تُمْلَأ تُقْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّمْعِ فَجَنَحْ لَهَا الله عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْثَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُ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 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ يَتُ يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ لَا يُغْلَبُ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن منكم مئة صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يكون لَهُ أَسْرَاحَ الذَّي يُسْخِرُ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غلمتم حلالا ضيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم الى الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذت منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيالتك فقد قال الله من قبل فهم كلمه والله عليم حكيم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 حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون بطير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَامَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ عَهِذِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَنقُصُوا مِن وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَآتُوهُمُ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الثمر فقتلوا المشركين حيث وجدوهم وخدوهم وحصوهم وخدوهم وحصوهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابوا وَأَقَاموا الصَّلَاةَ وَأَدَوُوا الزَّكَاةَ فَقَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ إِنَّ أَبْرَاهِمَ أَمْنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذي عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المبتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 وقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعلوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم قاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم لهم الله بأيديكم ويحزنهم ويأسرهم عليهم ويشفق دورو من غني ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم قالدون إنما يحمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إن الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقافة الحات وعمارة المسجد الحرام كما أمر بالله واليوم الآخر واجهد واجهد في سبيل الله لا يستهون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموارهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة هو رقوان وجنة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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما ثم واليتم مدبرين ثم أن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 والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحبوا الهزية عن يد وهم صاغرون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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسي حبنا مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحداً وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحداً لا إله إلا هو سبح عما يشركون. يريدون أن يُقُفُونَ رَاللَّهِ بِأَفْوَائِهِ وَيَأْتَ اللَّهُ إلَّا أَن يُتِمَّ لَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُضْرَهُ عَلَى السَّيِّلِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ